ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات، فقالوا أبشروا يهدوننا فقالوا أبشروا يهدونا، فكفروا وتولوا.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 اتعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر فير عنه سئاته ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويُدخله جنات تجري من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 والله بكل شيء عليم every الله thing الرسول Allah and the على رسولنا if you